ارض بكل وبعض وشوق اليك كشوق لفرض زرعت بلادا بطول وعرض وقال تخير ارضا بارضي احبك ارض بكل وبعض وشوق اليك كشوق لفرض زرعت بلادا وقال تخير ارضا بارضي هو هو هو Oh, oh, oh, oh, oh, oh. سواها رفضت سواها بدلا كقرض وأفت ثراها بدميب نبض رفضت سواها بدلا كقرض وأفت ثراها بدميب نبض على ذاك عهد أسير وأمض فهل ذاك مني وعني يرضي وحبك أرض بكل وبعض وشوق إليك كشوق لفرض ثرعت بلادا بطل وقالوا تخير أرضاً بأرض ها ها رفضت سواها بدلا كقرضي وأفد ثراغا بدميب نبضي رفضت سواها بدلا كقرضي وأفد ثراغا بدميب نبضي على ذاك عهد أسير وأمضي فهداك مني وعني يرضي أحبك أرض بكل وبعض وشوق إليك كشوق لفرض درعت بلاداً بطل وعرض وقال تخيى أرضاً بأرض هو, هو, هو